الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم هذه المجد الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ا ل أ م ي ن وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن منزلتنا اليوم من منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين هي م ن ز ل ة الحزن و ابن القيم رحمه الله تعالى يخالف الهروي يعني ذكرها ابن القيم مع المدارج شرحا للمنازل يعني الهروي كتب المنازل و ابن القيم شرح هذه المنازل و ربط هذه المنازل ب اياك نعبد و اياك نستعين الهروي يرى ان الحزن و الحزن الذي يصيب الناس هو من مقامات التعبد و ابن القيم يرى أ ن الحزن ليس بمحمود في الشرع إ ن م ا هو مذموم و قد ورد الحزن إ م ا منهيا عنه و إ م ا منفيا يعني يا نفاه الله عن المؤمنين في ق و ل ه تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نفاه عنهم أ ن ه م يحزنون أ و نهاهم عن الحزن ولا تهنوا ولا تحزنوا و أ ن ت م ا ل أ ع ل و ن إ ن كنتم مؤمنين ثم قوله صلى الله عليه وسلم في ا ل ق ر آ ن لاي بكر الصديق لا تحزن إ ن الله معنا هذا معناه ان الحزن ليس بعباده و ذ ك لابن القيم أ ن ا ل إ ن س ا ن عليه أن ل ا يتكلف الحزن الهروي يتكلم عن ضرب من ضروب الحزن قلنا أ ن ان ب ن القيم رحمه الله يرى أ ن الحزن ليس بمطلوب ولا ف ا ئ د ة فيه و استدل بقوله ولا تحزن عليهم ولا تهنوا ولا تحزنوا إ ذ يقول لصاحبه لا تحزن إ ن الله معنا و ا س ت ع ا د ا ل ن ا يسلم من الحزن من الحزن بقول اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من الهم و الحزن فكيف يكون مطلوبا ومقام من مقامات ا ل إ ي م ا ن هل يستعيد أ ح د من التقوى اللهم إني من أعوذ بك اني ل اللهم ت ق و ى إ أ ع و ذ بك من ا ل خ ش ي ة اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من ا ل إ ن ا ب ة اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من التوكل فطالما ان نبينا محمد استعاذ منه دل على أ ن ه ليس م ش ن و ن بمقام من مقامات ا ل ع ب ا د ة لكن الهروي يرى أ ن الحزن في بعض النواحي محمود لا يطلب ولكن إ ذ ا أ ص ا ب ا ل إ ن س ا ن عليه أ ن يحزن على أ م و ر ومن هذه ا ل م ج ه ه ليس الحزن في حد ذاته ع ب ا د ة ولكنه وذات وجه ي ابن القيم لكلام الهروي أ ن الحزن ببعض النوايا طيب فمن فاتته ط ا ع ة وحزن أ ج ر على ذلك ومن ارتكب م ع ص ي ة وحزن بعدها و ن د م صار هذا الحزن ليس محمودا في ذاته وعينه باعتباره حزن ولكنه محمود باعتبار تعلقه بالله أ ن ك ندمت وحزنت على شيء فاتك من الله شيء من الله فاتك يعني أ ن ت كنت تصلي ك ن ت في ج م ا ع ة وفيه تسرق جماعه ت ع م ش على ماذا تحزن لكن أ ن تتكلف الحزن و أ ن تستدعيه و أ ن تجتره تجيب الحزن وتعمل نفسك أ ن ك انت ح ز ن ا ن هذا ينبغي أن ل ا يكون ليس من, من المقامات طيب لكن إ خ و ا ن ن ا الحزن واقع أ ح ي ا ن ا قدرا تصيبك مصائب فما الذي يعتريك يعتريك الحزن ولذلك اهل ا ل ج ن ة يقولون الحمد لله الذي أ ذ ه ب عنا ل ح ز ن يعني حياه ت م حزن هم لا يسعون إ ل ى اكتسابه ولكن لا بد أ ن يحزنوا ولا بد أ ن ينكسر قلب ا ل إ ن س ا ن وهذا يدل على أ ن ه ليس من مقامات ا ل إ ي م ا ن ولا من منازل التقوى والطاعه وقوله عليه الصلاه والسلام, عليه الصلاة والسلام اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من الهم والحزن أ ن كلاهما يكسر القلب الحزن يكسر القلب والهم يكسر القلب لكن الفرق بين الهم والحزن التوقع والخوف من شيء قبل أ ن يقع هم بالشيء هم ليشل السماء و ق ع عليه و ا ل ح ز ن على شيء وقع وترك أ ث ر ا مرا في نفسك هذا تكون عندك حزن يعني عندك زول يعني ي ق ر بعدما ك مال ب دفنت ه أ ن ت بجيك شنو بجيك حزن خايف تجيك ح ا ج ة بجيك شنو هم واستعاده من كل شر يكسر القلب إ ن كان متوقعا او كان شنو ماضيا و خ ل ف أ ث ر ا في النفس طيب ناخش ابن القيم بعض ا ل أ د ل ة التي استدل بها الذين يجعلون الحزن ع ب ا د ة مثل أ ن ا ل ن ب ه و ل كان متواصل ا ل أ ح ز ا ن متواصل ا ل أ ح ز ا ن وهذا حديث ضعيف ولو صح الحديث متواصل ا ل أ ح ز ا ن بمعنى شنو بمعنى جاد مش يتكلف انه يحزن بل كان ا ل ن ب ه ي و ل يصف نفسه قائلا ا أ ن الضحوك ا ل ق ت ا ل أ ن ا الضحوك ا ل ق ت ا ل الضحوك م ع ن ا شنو ا ل ز و ل الدائم البشري وال وال والحزن ع ا د ة مرتبط بفوت الدنيا أ ص ل ا دائما الحزن مرتبط بشنو يا اخوانه زول ب ح ز ن متين لما يجد له ح ا ج ة من الدنيا م ه م ة ففوت الدنيا يوجب حزنا ل ك ن يسلم الضحوك ا ل ق ت ا ل هو جمع بين صفتين ع ظ ط ف ت ي ن ص ف ة الضحك و ص ف ة القتال يعني جاد في مواضع الجد ا ل ج د ي ة جاد شديد أ ن ا الضحوك القتال ل أ ن الضحوك لا يكون قتالا الزور يضحك مشنو ما بيعرف الشدائد ما ي ع ر ف الشدائد و القتال صارم على طول شنو على طول الوقت لا يكون ضحوكا و قد جمع النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بين الضحك و بين القتال فقال أ ن ا الضحوك القتال وهذا شيء عجيب جدا يذكره دوما ابن القيم في كتبه ولعله نقل ذلك عن شيخه ابن ت ي م ي ة أ ن ط ب ي ع ة س ر ي ع ة النبي صلى الله عليه وسلم انها تمزج بين ا ل أ خ ل ا ق ففيها اللين ولكن في ه اشنو ما شد ا ل ق و ة في ه اشنو ما بتقول ا ل ش ر ي ع ة مشدده ما بتشدد لكن في ش ن و يا ي ح ي ا خذ الكتابه ب ق و ة خذوا ما اتيناكم ب ق و ة فيها ق و ة وفيها جنون وفيها يلين ف ي جوانب تنظر إ ل ى ا ل أ خ ل ا ق و ا ل س م ا ح ة تقرا أ ل نصوص ا ل س م ا ح ة وقول للناس ح س ن ة وهدوء إ ل ى الطيب من القول كويس وتبسمك في وجه خ ي ك ص د ق ة و أ ح س ن ما يدخل الناس ا ل ج ن ة تقوى الله وحسن الخلق و أ ح ا س ن ك م أ خ ل ا ق ه وترك المراء و ت ق ر أ أ ح ا د ي ث القتال والجهاد باب الجهاد والحرب و ا ل ق و ة هذا ط ب ي ع ة ا ل ر س ا ل ة عيسى عليه السلام ط ب ي ع ة رسالته أ ن ه ا كانت ط ب ي ع ة جمال قائمه على الجمال عيسى عليه السلام يقول لك من صفعك في خدك ا ل أ ي م ن ف أ د ر له خدك ا ل أ ي س ر ومن سخرك ميلا واحد شغلك ميل قليت م ش ي لي ميل ف م ش ي معه ميلاني ط ب ي ع ة تعسنه جمال و ط ب ي ع ة ش ر ي ع ة موسى عليه السلام جلال فيها ه ي ب ة ش د ي د ة وفيها ختان حتى قال له بنو إ س ر ا ئ ي ل اذهب أ ن ت وربك فقاتلا إ ن ه ا هنا قاعدون و ع ي س وموسى كان في ق و ة ف أ خ ذ الواح أ ل وفي ن س خ ة ي هودا ل ب ن يزرع و أ خ ذ ب ر أ س اخيه اجنو يجره ورجع موسى إ ل ى قومه غضبان اسفه في قوة موسى سريعة في القوه ة وسريعة عيسى ف ا الليل ع ش ا كده الحدود كانت في ش ر ي ع ة موسى ا ل ت و ر ا ة أ م ا عيسى عليه السلام ما كان عنده حدود أ ش ا كده قال ما أ ت ي ت ل أ ن ق ض الناموس الناموس اللي هو العهد القديم ما جيت عشان أ غ ي ر العهد القديم أ ق ا م الحدود ال ال ال زي ما هي فعيسى عليه السلام ط ب ي ع ة ر س ا ل ة ط ب ي ع ة شنو جمال و ط ب ي ع ة ر س ا ل ة موسى عليه السلام شنو جلال و ط ب ي ع ة ر س ا ل ة النبي الكمال هل هو الجلال في مواضعه والجمال في مواضعه الدار الجمال بيلقى والدار الجلال ب ل ق ى الجمال بتلقى والجلال شنو والجلال بتلقى وده ايش مشنو البدء مع الجلال والجمال سوى بس مشنو د الكمال فشريعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ق ا ئ م ة على الكمال الجمع بين الجمال وبين شنو وبين الجلال طيب وصف الله بعض ا ل أ ن ب ي ا ء بالحزن وبيضت عيناه من الحزن فهو ج ن و ه و كظيم يعني يعني كظيم يعني ش ن و مكظوم مغيوظ يعني مغيوظ والكاظمين ا ل غ ي ظ ة فمكظوم معناها يعني عنده غضب شديد في, في نفسه يعني أ ل م م ت أ ل م ا ل أ ل م يعتصر قلبه طيب لكن هذا حزن لم يسعى إ ل ي ه يعقوب إ ن م ا ابتلاه الله و أ ص ا ب ه الله به و ل ذ ا ليس دليل ي ع ن ي و ا ح ب ه ولهذا لي ليس ع دليل شنو إلى الحزن ا ح حكاية ز نزل ن أن إذا عليك بك تصبر فهو حكاية أ م ا أ ص ا ب ه الله عز وجل به بفقدان ا ل أ ل م وما أ ع ق ب ه من ا ل ح س ر ة و الحزن طيب ده مقدمة هذا م ق د م ة كلام العلامه بن قيم رحمه الله تعالى طيب قال صاحب المنازل الومن ا ل ح ر و ي قال, الحروي. قال الحروي. الحزن ر و ي ا ل ح توجع لفائد و ت أ س ف على ممتنع وهذا صحيح ما خلاف ي خلاف يقول هذا بيجيب الحزن شنو توجع لفائد شيء عندك فيه مصلحه فات منك حتى في الدنيا دي ممكن تفوت منك بيعه صح ولا ما صح وبيعه انت كنت شايفه شنو م ه م بتعم شنو بتحزن لكن المؤمن م ا ل ه المؤمن لا يحزن على دنيا أ ب د ا ولا يقول لو أ ن ي فعلت كذا فهنا شنو حزن على دنيا لفائد أ و ت أ س ف على ممتنع برضو في ح ا ج ة انت د ا ي ر ة وملقيتها في ح ا ج ة امتنعت عليك وفي ح ا ج ة كانت عندك وشارت منك و ف ر ح ا ج ة ت س ي ي ع جيب اليك وما قدرت عليها بجيب حزن ده هذا بجيب شنو الحزن لكن أ ص ط ن المؤمن إ ذ ا حزن عليه أ ن يحزن في ص و ر ة ندم واسف على ا ل آ خ ر ة أ م ا الدنيا فلا يحزن عليها وشوف أ ص ط ن إ ن م ا النجوى من الشيطان ليحزن الذين شنو؟ الذين امنوا ل ذ ي ن آ فهو يحزنهم يدخل عليهم الحزن و... ولا يتناجى إ ث ن ا ن دون ا ل آ خ ر من أ ج ل أ ن ذلك يحزنه فالحزن أ ص ل من الشيطان لكن ربنا ما بديت حزن وكذا يمكن أ ن يقال عدم انبساط في الدنيا تواضع و ه ي ب ة وكذا لكن هذا لا يعني انسان يكون ح ز ي ن طوالي وهكذا هذا ليس دين ولا يتعبد به رب العالمين لكن شوف يا اخوان نكلمكم ا ل آ ن الناس ح ق ي ق ة و ما ق د ر ا ل ل ه حق قدره و ما ق د ر ا ل ل ه حق قدره بمعنى يحزن كثير من الناس على فوات الدنيا و لا يحزنون على فوات ا ل آ خ ر ة لا ي ت أ ل م و ي أ س ى لحاله و يندم يقول والله نحن خلاص ع ن ا كبرنا ي لا صلينا كويس و لا عبدنا و ما عندنا كذا ما يقول ب ث هذا الكلام لما أ ت ت ا م ر أ ة إ ل ى نوح عليه السلام و قالت له مات ولدي مات ولدي وهو طفل صغير وشاب يافع قال ت كم عمره قالت ث ل ا ث م ا ئ ة عام قالت الشافع قتل ل عندي قتل عندي ولد ما شاف في الدنيا ح ا ج ة مسكين عمره ث م ا ئ ة س ن و ا فقام ضحك وقالت له ما ي ض ح ك ك يا خان زعلان انا حزنان انت بضحك شنو قال النبي في آ خ ر الزمان عمره اعمار أ م ت ه بين ستين وسبعين ا ل قالت لان لأ كنت في زمانهم ل أ ج ع ل ن ه ا سجده و ا ح د ة السجة لفا بس ف ا ل س ج د ة ل أ ج ع ل ن ه ا س ج د ة و ا ح د ة ف ح ق ي ق ة نحن مبنى سعى على ا ل آ خ ر ة أ س ا ل كل عيون تلقى حزنان تولاد و أ ن ت مالك ك و س ويقولك والله عيان وانت والله أ ن ا اعترضوني من ا ل م د ر س ة وانت تلقى كلها شنو في الدنيا لكن ا ل إ ن س ا ن عليه أ ن يعظم الدين شوف أ ك ل م ك ي اخوانا حسنا نحن من ا ل إ ش ك ا ل ا ت ا ل ك ب ي ر ة جدا ا ل ت ر ب ي ة تربية ا ل أ ب ن ا ء و ت ر ب ي ة ان ل ذ يكون ة هناك اشكال ل ا ل كبير جدا إنه نحن لانه يجب ان يكون هناك ل اشكال ل م ا و ح كبير ه جدا لانه و يجب ت و ي ي ان ل يكون ا هناك اشكال م كبير ك د ا لكن الحجاب لا تطلع م ن ا ل ب ي الشبر ل ا ل م د ر س ة لا ل م ر الزمن ل أ ن ه كان ب ك ت لهه ب ن ه ا لك ن ا ل ب ي م د ا ت ه أول من الزمن بيت لكنه ت كان ل يكون ه لك مدرسه من الزمن ل ي ن ه كان ي ي و م ا ل ق ي ا م ة ق د ا ا م ل ن ا س ه من الزمن لكنه كان يكون لك مدرسه من الزمن يقول لك خلاص خليناك بتذكره في الدنيا يوم القيامة تلعن ويلعن بعضكم بعضا تلعن يوم القيامه هدف ي العنا يلعن لعن يا اخوانا اكلمك نحن كمسلمين ماجدين ا الدين ده ماجدين ا الدين, الدين, الدين البنفع ل ي مع المزاج بناخده ولا ا بنفع مع مزاجنا بناخده و د ه ما دين دلعي ده, ده يعتبر عبث وليس دين الدين يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ادخلوا في السلم ك ا ف ة أ ف ت ؤ م ن و ن ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فنال ي تصلب في الصف ا ل أ و ل لكن ما ع ن د ه شغل مع بنات ولا أ و ل ا د و في ا ل ص ل ا ة ولا التقوى ولا ا ل إ ي م ا ن ولا ب ك ل م و ا ولا أ ي ح ا ج ة هو يمشينار ا ل و هو يمشينار ا ل و ص ل ا ة ما ت ن ف ع ه ا ص ل ا ر م ا ت ن ف ع ه ل أ ن ه دي م س ؤ و ل ي ة وقصر قصر في م س ؤ و ل ي ت ه لانو ص ل م قال لي ف ا ط م ة أ ي شيء أ ف ض ل ل م ر أ ة يا ف ا ط م ة قالت أ ل ا ترى رجل ا ولا يراها فضمها وقال ذ ر ي ة بعضها من بعض أ ل ا ترى رجل ا ولا شنو ولا يراها ي خ و ا ن ا فنس ي ا ب يقول لولده سوي ا ل ر ز ي ن ة ويقول ب لبته ي أ ز ن ي انت ط ع م بتستقرط اي زول بيجيب ف ض ا ئ ي ة جوا البيت ب يقول لبته ي ا ل م ر ا ح ق ه اذني وبيقول لبته أ ز ن ي لانه انت المسؤول وانت الراعي لانه انت ب ع د م ا ا ل م ؤ س س ة تبتهي الولد يفكر في شوطه ان ش و ء الله عرف المناظر اللي بتجي اخوانا الذاكره تحت البنى ادم ذاكره ص ل ي ب ة الذاكره اللي ح ص ل فيها اختزان كل المناظر في يومنا م يوم يوم يوم ت ذ ك ر ة وما نخلي بالك انتهينا ولكن ا اخلاقنا ان ت ه ت أي ز ح د ل عن ج ش ب المتاجر في أ خ ل ا ق الناس ع ش ا ن يعمل فيلم س ب ه الناس ب ر ك ب و الناس كتان ذ ا ت ه و ن س د ه الناس ونسبه ا الناس ونسبه الناس ونسبه الناس ونسبه الناس ونسبه الناس ونسبه الناس ونسبه الناس أ ف ا م كحبة ه ونسبه الناس ونسبه ا ل ن ا ش و ف دي م س ب ه ا ل ن ا ت أ ن ا ب ع ر ف زور أ و ل ا د يقول بصلو ي قالون أ ي زور بصل لي ما, ما يجن معي في البيت قالون هم ح ا ج ة عند ا ل ص ل ا ة قبل ا ل أ ك ل والشراب واللبس وشاي الصباح قبل أ ي حاجه اصلاه هم ح ا ج ة ي ق و ل لك المصل ي ما يجن معي في البيت اتخيل و أ و ل ا د و الواحد قايصلي في ا ل جامعه ولو اللهم ما شاء الله قالك ل يا زور الحاجه خطير قالك ل مصل يجن معي في البيت لكنهم مبسطين من أ ب و ه م ب ص ة ش د ي د ة وبعدين معتبرين أنه ق د و ة ومعتدين به ومفتخرين به و ز ا ت ه شايفين أ ب و ه دحس ل ح ج ة ل أ ن ه ق ل ل ي ه ن أ ي ي زول ما بصلي ما يقنن م ع في بطل ن ا بيت كويس وربنا فاتح على وعمارات و ه ن ا ي أ و ل ا د و ل ك ن م ؤ د ب ي ن أ د ب شديد مؤدبين أ د ب جذاته د ما شاء الله يعني ا ل ت ر ب ي ة دي شيء فعلا م ن عند رب العالمين قال الهروي والحزن له ثلاث درجات ا ل أ و ل ى حزن العامه ا ل أ و ل ى حزن العامه هو الحزن على التفريط في ا ل خ د م ة وعلى التورط في الجفاء وعلى ضياع ا ل أ ي ا م و ده ممكن يكون كلام مقبول يحزن ا ل إ ن س ا ن على التفريط في ا ل خ د م ة ا ل خ د م ة العمل و ا ل ط ا ع ة يعني إ ذ ا ف ر ق في الطاعه لله هم بيسموا الطاعه لله يسموها ن ل خ د م ة و لكن ا ل خ د م ة عندهم عند أ ر ب ا ب السلوك م ت ع ل ق ة ب ا ل أ خ ل ا ق و ا ل آ د ا ب ما من باب ا ل أ ف ع ا ل و هي حق ال خ د م ة حق ا ل ع ب و د ي ة و ادب العبوديه و ا ج ب ة ا ل إ ن س ا ن يقول لك يعني عندهم شنو ت ض ي ع العمل الصالح و ت ض ي ع ا ل خ د م ة ا ل خ د م ة أ ج ل عندهم من العمل الصالح إ ذ ا كان العمل الصالح هو مجرد العمل ا ل خ د م ة العمل الصالح بقلب فيه ع ب و د ي ة و ت ذ ل ل لله فلما يفرط في ا ل خ د م ة في خ د م ة الله يعني ما خدم الله كويس ما عبد حق ا ل ع ب ا د ة لما يحصل منه تفريط ي ق و م بجفزه يقول يا أ خ ي أ ن ا ليه؟, ليه ما عبدت الله كويس الجفاده حاجه ا خ ص ة من ا ل م ع ص ي ة كيف المعصيه يسال إ ذ ا وقع في م ع ص ي ة يحزن لكن ديل بيحزنوا على آ ث ا ر ا ل م ع ص ي ة المعصيه بتوجب جفاء بينك وبين الله المعصيه بتوجب شنو جفاء بينك وبين الله ل أ ن ه شنو يعني إ ذ ا كان ع ن د ه انس بالله وشاعر انه ايمانه عالي فجاء ايمانه بدشنو ينقص بشعر انه كانه اصابه ضرب من ضروب التورط في الجفاء يعني التورط في شنو؟ الجفاء و ت ض ي ع الايام الشق الثالث في الدرجه الاولى قال الاولى حزن العامه حزن العامه حزن على التفريط في الخدمه وعلى التورط في الجفاء وعلى ضياع الايام كيف تضيع الايام تضيع الايام بامرين ا ل أ م ر ا ل أ و ل أ ن تضيع ا ل أ ي ا م بخلوها عن الطاعات أ ن تضيع ا ل أ ي ا م بخلوها ش ن و ب عن شنو؟ عن الطاعات كيف إ خ و ا ن ن ا ا ل إ ن س ا ن ممكن يكون عايش أ ي ا م زي ما هي لكن ما عنده فيها طاعات ة ه ب ر ضيع ا ل أ ي ا م بتحت هذا ه يعتبر شنو ضيع أ ي ا م و أ ش ك د ه السلف الصالح يقول لك شنو يقوليك ل العمر الحقيقي الذي سوف يحسب أ ك ا ن في ط ا ع ة الله أ ي ح ا ج ة في م ع ص ي ة الله ليس من عمرك ع ر ف ت فمعناها شنو معناها هذا اسم تضييع ا ل أ ي ا م وتضييع ا ل أ ي ا م إ ذ ا عملت طاعات وما وجدت ح ل ا و ة ا ل ط ا ع ة برضو تضيع ا ل أ ي ا م يعني تضيع ا ل أ ي ا م ب أ م ر ي ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل بشنو خلوها من الطاعه وخلوها من ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن أ ي إ خ و ا ن م ش و ف و ا عمرك أ ي ا م ك دي يوم ولا يوم ا ل أ ي ا م دي هي ا ل خ ز ا ن ة التي تضع كلام الصالح ع ن ي أ ن ت من الصباح لحد ا ل م س ا ء ذكرت بكتبو في اليوم ده بقولوا ي ذكرت يوم كده عصير بكتبو يوم المعصيه ع ص ي ت يوم كده واليوم الفلاني بدك كده ا ل خ ز ن ة البتحوي ا ل أ ع م ا ل سواء كان من الخير و ا ل ش ر هي ش ن و هي هذه ا ل أ ي ا م طيب فدا معناه شنو معناه ا ل د ر ج ة ا ل أ و ل ى من درجات شنو الحزن المستمع الكريم نتوقف لحظات مع فاصل قصير إ ذ ا ع ة ط ي ب ة ترحب بكم على أ ث ي ر موجتها فم أ و ا ت نظر على الرسول ونقلت ف ي في ه آثاره ه م ة روضة وسداد يا ل ل ل ع م ح ب ي ر ه ا وتعانقت ف ي ه ا الشذا و ا ل ك ا د نبعك الفياض ن ه ل علمنا <متحد> م ن يسير على خطى ا ل إ ر ش ا د من نبعك الفياض ننهل علمنا علما يسير على خطى ا ل إ ر ش ا د فنشاطنا صاغ ا ل أ م ر ح ل ا و ة ومضى على نور الهدى الوقاد ي نمضي على نهج الرسول ونقتفي اثاره في ه م ة وسداد ا ذ ا ع ة ط ي ب ة ترحب بكم على أ ث ي ر موجتها اف ام مائه وثلاثه معنا شنو, شنو؟ يخواننا المؤمن إ ذ ا ذكر الله يذكر الله بقلبه ولسانه يعني ما يقوله باللسان يكون حاضرا في شنو قلب في قلبه ديش مشنو ج م ع ي ة القلب يعني قلبك شنو اجتمع على الله و هذا القلب لم يتفرق في إ ر ا د ا ت م شتى يعني من ر ربك ب ق و ل داير تعمل ح ا ج ة و داير تصلي و داير تسوي و داير ح ا ج ة و كله تتوارد عليك لو صليت ما اصلي بجمعيه قلب سوف تصلي بشنو بتفرق د ه هو شنو التفرق ف الحزن على تعلق القلب بالتفرقه يعني قلبك صار مفرق انت ب ق و ل تحزن تعبد الله تشعر انك ن تشنو ليس بحاضر الفكر ولا مستجمع القلب ولا و ح د ا ل إ ر ا د ة إ ر ا د ت ك ما و ح د ة الله بس انت كارادات ك ث ي ر ة جدا هذا يصيبك بحزن إ ذ ا تشتت القلب لا. لماذا ل أ ن ك تريد التفرقه ولا ا ل ج م ع ي ة تريد شنو ج م ع ي ة القلب على شنو على الله أ ن تجتمع إ خ و ا ن ن ا انت ا ل آ ن لمن ت أ ن س بالله قال ورجل ذكر الله خاليا فشنو براه بينه وبين نفسه ذكر الله دمحنا كان في يعني قلبه ح ا ط ر مستجمع مفزول ا ي بكون ي مشتت يذكر الله قلبه في ج ه ة واللسان في ج ه ة لكن ج م ع ي ة القلب أ ن تذكر و أ ن تستشعر و أ ن تحس و أ ن يكون قلبك مقبل على الله مستمع بكلياته لا يتفرق في أ و د ي ة الدنيا ولا في طلب الارادات ا ل ف ا س د ة إ ن م ا مراده واحد وهو الله سبحانه وتعالى ورضاه ف إ ذ ا ما تفرق القلب حزن صاحبه حزن لماذا لشنو لتفرق شنو تفرق شنو تفرق للتفرقه قال وعلى اشتغال النفس عن الشهود اشتغال النفس عن شنو عن الشهود طيب دل كان نفس عن الشهود أ ن تشهد عظمه الله اخوان أ ن ت تكون مستحضر عظمه الله طوالي لما ت ج ي ص لك ي ت ص ح ا د شنو عظمه ل ك ن ل ما تكونش تونس مع الناس في اللحظه, اللحظة تكون شنو ما مش ع ا ش ك د ه ب ق و ل الكلام الفارغ وممكن تشاكل و ق ت ش ك ل ت ك م ز ك ر عظمت الله بدور او كازا و تنبز زي ما ن ب ذ ك انت لو كنت مستشعر عظمت الله تعم شنو ب ت ر ا ج ع بكون عندك مخنا في ن ف س ك المستشعر عظمت الله دوما له مخنا في ن ف س ه ي ع ن ي م م ك ن ي ذ ك ر و ق و ل ه الله ي سمح ا لانك مستشعر عظمت الله دوما فالنفس إ ذ ا اشتغلت عن الذكر يوجب التفرق و إ ذ ا اشتغلت بالذكر يوجب الشهود شهود شنو شهود, شنو؟ شهود عظمت الله فاصلا لماذا لا نشاهد ع ظ م ة الله دوما إ م ا ر ض ع في الذكر و إ م ا ر ض ع في القلب أ و لوجود موانع أ خ ر ى تشتت القلب عن شهود ع ظ م ة الله ونحن ب ح ا ج ة أ ن نشهد ع ظ م ة الله ذلك ومن يعظم ش ا ئ ر الله ف إ ن ه ا من تقوى القلوب、طيب. ثالثا التسلي عن الحزن طيب التصلي عن الحزن دشنو ودائما خالفوا فيه الهرو يرى أ ن من لم يحزن عليه أ ن يحزن لعدم حزنه من لم يحزن عليه أ ن يحزن لعدم حزنه مثل من إ ذ ا أ ت ى مو يعني موقف مؤثر وبكى الاخيار و أ ن ت لم تبك ي هم بكوا خوفا من الله وانت أ ب ك ي على ق ص و ة ق ل ب ك على عدم ب ك ا ئ ك ا ب ك ي ل عدم ب ك ا ئ ك ع ر ف ت لكن ا ب و ك ا ئ ي غشنو ما اودعونا في كل م ق ا م ا ت ا ي م ا م م ك ن لكن في م ق ا م ت ه ز ن ك ن إ ذ ا ما هو ف ن المنظر يا م و ق ف ما خ و فجاه زار في م ن ط ق ة أ و جا ء ح ا ج ة ما خ و ف ت ك ا ن ت خ ا ف من عدم خوفك خ ا ف من ش ن و ط وحاف تبو الديني ي دهية خاف من ه خاف, خاف من عدم ا ل خوفك و ا ب ي من عدم ش ن و من عدم البكاء ولكن ابن القيم يقول لا تحزن من عدم شنو ل ي ه ل أ ن الحزن ليس مقام من مقامات شنو ليس مقام من مقامات ا ل إ ي م ا ن ا ل م ح م و د ة إ ل ا في ح ا ل ة واحده يفصله و قال إ ن م ا يحمد الحزن على فقد الحزن في ت ض ي ع الطاعات إ خ و ا ن ه كنضيع ا الطاعه بحث ن ولا ب ح الحزن بفرح محمود وده كلام تمام التمام اسم شنو الاشتغال عن الحزن بفرح شنو محمود مثل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فشنو فليفرحوا ر ح م ة الله والأشياء و ا ل أ ش ي ا ء و ا ل ت و ب ة و ا ل أ ش ي ا ء دي فرح محمود افرح بها بدلا من أ ن ت ش ت غ ي بالحزن ل أ ن الاشتغال بالحزن لا حد لو مثلا ن ق و ل أ ن ا فتحت ص ل ا ة وقعدت حزين لحد ا ف ي ن هل احسن اخلي بقى ا ل ط و ا ت كلها ولا ع م ل شنو اعوض بالطاعات أ ف ر ح بها التعويض بالطاعات و افرح ل بها الشغل بالفرح المحمود أ و لا من شنو من ت ض ي ع الوقت في شنو في الحزن طيب يصح من م ن ا ز ل ج ش شنو طبعا هو د ا بيتكلم عن عن أ ي منزل ا ل إ خ ب ا ت الورع الخوف ا ل ت و ب ة ا ل م ح ا س ب ة ا ل إ ن ا ب ة كلها في ث ل ا ث ة ا ل ع ا م ة و ا ل خ ا ص ة و خ ا ص ة شنو ا ل خ ا ص ة حاستكلم عن حزن العامه الحزن على التفريط في الخدمه وده وعلى التورط في الجفاء وعلى ضياع ا ل أ ي ا م يتكلم عن ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ن ي ة حزن اهل ا ل إ ر ا د ة و هو حزن على, التع... على تعلق القلب بشنو بتفرقه ا ل تعلق ت القلب ل ا ب ف يعني انت قلبك مفرق عني لا و أ ن ت متعلق به ما... ما ارجعت نفسك حسنا نحن حالتنا ليه عندنا تعلق القلب ا ل ت ف ر ق ه نحن ا ل آ ن مفرقين بنجري و ا ل أ و ل ا د والشفع والرسوم و ا ل م د ر س ة والشغل والكذا قلوبنا ما مع الله قلوبنا ما شنو لكن التقي ده سايق عربته قاعد مع أ و ل ا د ه م ر ت ه يقول أ ن ا أ د خ ل السرور وفرع على أ و ل ا د ي ط ا ع ة ليكون مستشعر مخلص في العمل د ا لله يجي يشتغل يبيع ويشتري يتذكر رحم الله عبد شنو رحم الله سمحا الله عبدا إذا باعه ولكن س وسمحا م ح ا إذا اشترى وسمحا إذا اغتضى ا ولا يبخص د وبيأدب و و ي ك أ ث ن الله ء ا ب ي ع مستشعر عظمة ا ل ا ل ن ع م ة ل وجل هو ان ي ه و إ ن ه لو م ا الله ك زي زي وي اشياء ويكون هناك اشياء ويكون هناك اسم ت م اشياء ا ل و ا ي ك و ل هناك د اشياء و وهكذا دائما تكون مع ربنا يعني الدنيا يجعلها مطيه ل ل ل آ خ ر ة أ م ا ا ل آ ن ما الذي حصل حصل تعلق القلب بالدنيا تفرقا حتى أ ث ر ت بدل ا م ن أ ث ر الدين أ ث ر بالدين على الدنيا ب ق و ل الدنيا اثر في الدين كيف تصلي ج الله أ ك ب ر ح ق ي ق ة القلوب تشتتت في أ و د ي ة الدنيا وبذلك عن ربها ش ن و تفرقت عن ج م ع ي عن ج م ي اشنو تفرقت والثاني قلنا ا ل ح ز ن على تعلق القلب بالتفرقه وعلى اشتغل ا نفس عن الشهود بالذكر يعني الشهود يكون بالذكر شهود جلاله ل و هيبته وعلى ا ل تسلي على الحزن تكلم عنه قال الهروي ليست ا ل خ ا ص ة من مقامات من مقام الحزن في شيء ل أ ن الحزن ف ق د والخاصه أ ه ل وجد أ و أ ه ل وجدان قال ا ل ز و ل ت في د ر ج ك ع ا ل ي ة ما بيحزنك ان ا ل قيم خالفه خالفه كيف قال إ ن أ ر ا د أ ن ا ل خ ا ص ة لا يتعمدون الحزن فهذا صحيح أ م ا إ ن أ ر ا د أ ن ا ل ع ا م ة لا يصيبهم ما يصيب البشر من ا ل أ ح ز ا ن فهذا غير صحيح والدليل أ ن يعقوب من ا ل خ ا ص ة والله قال و ب ي ض ط عيناه من الحزن ففي حزن ا ل خ ا ص ة ما بيعرفوه ما بيعرفوه ما ب ي م ش ي ع ي ع ما ع ما بيعرفوه ا بيعرفوه ي ع ب ي ه م ب ه ما ما ب ي ع ا ب ي ع ما و ما ب ي ع ر و ا ب ي ع ر و ا ب ر و ما ب ما ب ا ب ب وتجري عليهم من ا ل أ ق د ا ر وهم أ ه ل خ ا ص ة وتقوى ما يجري على ش ن و على ب ق ي ة العباد ابتلاء وتمحيصا من الله تعالى هذا هو ب ع د ذلك ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ل ث ة من الحزن ودي أ خ ط ر أ ن و ا ع الدرجات يقول رحمه الله تعالى التحزن يعني افتعال الحزن للمعارضات دون الخواطر ومعارضات القصور واعتراضات احكام ل أ كلام خطير جدا و أ ن ا ب ر ا هذا خلاصه هذا المبحث و ق ي م ج د اقيم يعني يدي الجزء قيمة جدا و ا ل أ ج م ل ليس كلام ا ل ح ر و ي إ ن م ا كلام من كلام المخيم رحمه الله الكلام شنو يقول للمعارضات دون الخواطر أ ح ي ا ن ا القد تعت يجيه اعتراضات مثلا يكون مشتغل بالرجاء يكون في ايات و ح ا ل ث الرجاء يكون ق و ل الذين يا تقنطني عبادة أصرفوا على أفسهم رحمة عايش مع الرجاء كذا و ي س و ر ح م ة الله ف ج أ ة يجيه وارد آ خ ر يعترضه ا ل ا س م ه شنو التحزل المعارضات دون الخواطر ت أ ت ي م ع ا ر ض ة الخوف والله شديد العذاب إ ن بصره ب ك ر ش د ي د والنار غ م ل ا و س حصل هنا معارضات في قلبه طيب أ ح ي ا ن ا ً يعترضه وارد ا ل ب ص ط ان ربنا عند ه ا ل ب ص ط و بيد ي و ك ذ ا و ف ج أ ة يعتري ه وارد القبض أ و ودمهم ه ي أ ت ي ه وارد ا ل أ ن س بالله ي ش ع ر له ق ر ي ب ج د ا ً من الله إ ذ ا ذكر الله زي بتكلم مع الله طوالي إ ذ ا ا ل ق ر آ ن يكون مستشعر ذكاء من الله وكلام الله ز م ا م خ ل وذكاء ق و ل مطوالي تكلم الله عز وجل به يكون مستشعر ذ ا ت ي ف ج أ ة ي أ ت ر ي وارد الحيبه ة حيبة م ن ح ي ب ة الله عز وجل هذه المعارضات توجب الحزن توجب شنو الحزن يعزوك مع الرجاء مندمج من من من مع الرجاء ف ج أ ة ق ا م يذكر آية ا ل ج ن ة و آ ي ة ا ل ن ا كان ر مع ل ج ن ة و ف ج ج أ ة ا ء ت ا ل ن ا ر د ي و الذقوب و الغسلين يعمل شنو بدون حزن على قلبه لكنه يقول أ ن يكون هذا من قبيل المعارضات لا من قبيل ا ل خ و ا ط ف ل أ ن الهروي قيده قال التحزن بالمعارضات دون الخواطر طيب ابن القيم قام قال وهذا يسمى آ ث ا ر ا ل أ س م ا ء والصفات واتصال أ ش ع ة أ ن و ا ر ه ا بالقلب اتصال أ ش ع ة أ ن و ا ر الاسماء والصفات في القلب يعني أ ن ت تتقلب ففد اسماء الله م ق ا ب ل ة هو ا ل أ و ل يقابله شنو و ا ل آ خ ر والظاهر والباطن تجد شنو أ س م ا ء الرحيم الغفور الودود ت ج ي بعدين شنو المتكبر الجبار فتحات اتصال هذه ا ل أ ش ع ة ب ا ل ص ف ا ت بالقلب توجب نوع من أ ن و ا ع الحزن ولكن ل و ل ي س ح ز ن دائم إ ن م ا حزن متول د من, من الله خ و ف من ا ل يعني إ ذ ا كان ا ل ب س ط بولد ر ج ا ء ا ل ق ر ض بولشرو د خوف إ ذ ا كان ا ل ر ح م ة بتولد ر ج ا ء الغضب شرو بولشرو حزن إ ذ ا ا ل ر ح م ة بتولد راجع ج الالتقام بولشرو د والله عزيزون ذ م ت ق ا م يولشرو يولد, يولد عزيز المقامات هذه المعارضات طيب قال أ م ا معارضات القصوب هو عنده عنده ثلاثه اشياء مش كده التحزن للمعارض و ن الخواطر الخواطر اخوانا قد يكون دي خاطره ما تحزن ليا لكن لو ج ا ك فعلا اشعه الاسماء والصفات الهيبه جاتك في قلبك هيبه الله ممكن تحزن خوفا منه سبحانه وتعالى و م ع ا ر ض ة ا ل ق ص و د ه اخواننا م ع ا ر ض ة القصوبه د اصعب شيء ليه قال ليك الزول التقي مرات دقبه بين عملين د ا ر يعرف الاثنين د ا ر ي ع م ل و ن في لازم يختار منهم واحد عشان ي ع م ل و ن فبيقبع حزين ياخذ بياتوه من, من, من, من, من التاني عرفتك يعملت الواحد يقول لك يا اخي انا دار الشيء احسن لياتوه ي اصلي مثلا التراويح في جماعه ولا بعدين أ م ش ى قوم الليل مثلا يعني بيكون شنو بيكون متردد يقول لك ا ل أ ح س ن يا تو عرفتا طيب ابن القيم ق ا ل شنو كيف نفك التعارض يعني القصود نعارض القصود يعني أ ن ت قاصد كم ح ا ج ة و ا ل أ ش ي ا ن يتعارض عليك تعمل ده في ا ل أ و ل ولا تعمل ده تعمل ده ولا تعمل ده كويس كويس مرات أ ب و ك يقولك ل كلام امك تقولك ل كلام صح او م صح ما تعرف تطيعي ا ت ف ه م مشوار معين ا م ا قتلك أ م ش ي المشوار ده أ ه و مثلا و أ ب و ه قال لك لا ما تمشي انت ب ت ك ش ن و م ع ا ر ف ن ه ا ل ق ص و ر أ ي ا ل أ ف ع ا ل ت خ ص ر ابن القيم يقول منهم من يحكم العلم بجهده استدلالا يعني ن س ت د ل ب ع ل م يقول لك يا أ خ ي ده أ ك ت ر ا ل أ م عند اجر أ ك ت ر من ا ل أ ب ا ل أ م أ م ر بها ثلاث مرات يعني يمشي لمنهج ومنهم من يسكن إ ل ى القدر يقول لك كذا نشوف الجسر شنو كذا نداي ومن كذي نشوف و الجسر شنو يسكن إ ل ى القدر ومنهم من ي ك ل الامر إ ل ى شيخه في ناس كتاب يقول لك حسنا في واحد يقول لك والله عندي قروش أ د ي ه ا في رمضان ل م ساكن ي و ل ا م ش ي ب ا ل ع م ر ي ق و ل ك ا ل أ ح س ن ل ي يا ت و ف ش ن و ابن ا ل ق ي م ق ا ن جاب م ن ح ج ج ا ل أ ه م شيء ا ن ت ط ل ب ا ل أ ر ض ع ل م ا و م ع ر ف ة تشوف أ ك د ر شيء بيرضي ع ن د ا ل ل ه شنو ما ا ل ل ي ت ن ب ض و ا كاذا ن م س ا ك ي ن ط ل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ل ب ل ب و ل بطل ب ط ي بطل بطل بطل بطل بطل بطل و ط ن بطل بطل بطل بطل بطل بطل ل بطل بطل ب ل ا ل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بعد ذلك لو ما عرفته انظر إ ل ى الظن الغالب ل أ ن ا ل ش ر ي ع ة م ب ن ي ة على شنو على الظن شنو الغالب و إ ن لم تستطع بالظن الغالب تساوى عندك ا ل أ م ر ا ن رجح أ ي ه م ا أ ك ث ر م ص ل ح ة و ا ل م ص ل ح ة إ م ا بخلال عموم النفع يعني النفع المتعدي أ ف ض ل من النفع الخاص في ح ا ج ة تنفع بك في رغبتك و في ح ا ج ة شنو يتنفع ع او م ة الناس أ في يزيد ي حاجة إ م ا التأمي العمراء إيمانك تنديها مساكين اللحظة محتاجين إيمان أبزالة الإيمان ن من يعني ممكن تزيد أكثر من شنو من أنت ك أكثر أكثر أو مرجح م تزيد في خ ا ل ف ة النفس أ و استجاب م ص ل ح ة أ خ ر ى لا تحصل من غيرها يعني في و او ح مصلحة د ة يجيب ح مصلحة واحدة د ة فيها أو ترجح ب أ م ن ه ا من الخوف من فسره لا تؤمن في غيرها تؤمن في غيرها في و ا ح د ة ب ت أ م ن ك من الخوف وفي و ا ح د ة ب ت ع م ل ه و بتكون مع الخوف دي كلها تعتبر شنو مرجحات طيب إ ن ق ي م يرى ح ا ج ة م ه م ة جدا يرى إ ن ه أ ه ل الجهاد مقدمون على أ ه ل ا ل م ج ا ه د ة يرى أ ه ل شنو الجهاد مقدمون على أ ه ل شنو المجاهده عشان كذا ا س ت ن ف قالوا شنو إ ذ ا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أ ه ل الثغر ي الناس ك ا ن و ت ل ف و ن في م س أ ل ة شفنا و هل الثغور بيعملوا شنو أ م ش ي ب ي ع م ل و ن د ه لما يكون ما في شنو ما في دليل من الكتاب ولا شنو ولا س ن ة طيب أ م ا اعتراضات ا ل أ ح ك ا م ودي بنختم ن ب ه ا ا ل أ ح ك ا م إ م ا أ ح ك ا م ك و ن ي ة و أ ح ك ا م ش ر ع ي ة ا ل إ ن س ا ن ما يعترض لكن يعني ما يعترض على ا ل أ ح ك ا م لا ا ل ش ر ع ي ة ولا شنو ا ل ك و ن ي ة المؤمن إ ذ ا اعترض على ا ل أ ح ك ا م الكونيه ب د و فزنا على اعتراضه مثل شنو كيف نسمع الكلام ده طيب مثلا انت داير عندك مشروع معين بتاع, بتاع... يعني و ظ ي ف ة طيب مشيت الموضوع ده انت داير تتوظف في ا ل ش ر ك ة دي لما ر ف ض ك انت ض ع ي ق تبرك ي بنفسك ما ق د ك تقدر ا ل ل ه ج ن ه ما شافعك بعد ش و ي ة تبين ليك انو ا ل و ظ ي ف ة دي ما كويس ش ا ل ف واحده ا ك ت ر منا لما يشرفوا واحد اكتر أعتراضك ا ل ك ا ن من ا ل و ظ ي ف ة ان ل ل أ و ى د ت ت ع ر ا ل ل ه ي ا أخي م ا س ف ل ل ا و ا ل ل ه و ا للاسف ه م للاسف للاسف للاسف ن ل ل ا س ي للاسف ك ن ا للاسف للاسف دون أن ت للاسف للاسف للاسف للاسف عن للاسف للاسف ل ت ح س ن دون ع ل ى شنو معنى الكلام أ م ا الاعتراض على الاحكام ا ل د ي ن ي ة مثلا ربنا أ م ر ك بشيء اذا الشيء أ د ع ك الله لا اخذت به لكن أ خ ذ ت به في نفسك منه شيء كنت تقول لكن يا أ خ و الله ا ل شيء هذا صعب و ق م ت أ خ ذ ت به أ خ ذ ت به ل أ ن ه من عند الله لمن يتجلى لك ا ل أ م ر على حقيقته وتدرك م التغير ا الذي حصل لك و ا ل ب ر ك ة التي أ ص ا ب ك بفعل ا ل أ و ا م ر و ط ا ع ة الله سوف ما حصل منك من اعتراض خفي داخل قلبك من الاعتراض على أ ح ك ا م الله تعالى لا مش وزن ما اعترض على أ ح ك ا م الله ولو ي ع ت ر ض ب ب ا على د ر ج ة النفاق ذلك ب أ ن ه م كرهوا ما أ ن ز ل الله ف أ ح ب ط أ ع م ا ل ه م شن ن ز ل و ا الله ما يعترض المهم الانسان ما يعترض على شيء من ا ل ش ر ي ع ة ل أ ن بعض الناس يقوم ب ا ل أ م ر وينفذ ا ل أ ح ك ا م ولكن بعدما أ ت و ا ب ا ل أ م ر حمدوا ا ل ع ا ق ب ة يعني كان ع ا ق ب ة ذلك أ ن ه م شعروا ب ط م أ ن ي ن ة و ز ي ا د ة إ ي م ا ن ولكن كان عندهم شيء من ا ل م ع ا ر ض ة ياتي ليست ا ل و ا ض ح ة لكن ا ل م ع ا ر ض ة شنو ا ل خ ف ي ة وهم قهروا هذه ا ل م ع ا ر ض ة ا ل خ ف ي ة ب إ ن ز ا م النفس باحكام ا ل أ م ر أ ل ز م و ه ا ب ا ل ط ا ع ة بعد ذلك شعروا بشنو شعروا ب ا ل ط م أ ن ي ن ة فندموا على تلك ا ل م ع ا ر ض ة ا ل خ ف ي ة من قلوبهم بدايه نكون قد انتهينا من ا ل م ن ز ل ة ك ا م ل ة و هي م ن ز ل ة ش ن و م ن ز ل ة الحزن أ س ا ل الله تعالى أ ن يوفق ويتقبل مبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الله ورحمة